إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض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 فإذا خفت عليه فِي في وَلَا ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك مِنَ من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَقْتُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُنَا صِحُونٌ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمْمِهِ كَيْتَقَرَّعِينُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَثْقَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 ما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطرون فلما أتاها نودي من شاقئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أقصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُمَا سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوضين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما هلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهداه ورحمة لعلهم يتذكرون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 ولكننا كنا مفسلين وما فُنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بِالْحَسَنَةِ السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلتنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَا وَعَدْنَاكُمْ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنِ اسْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلَا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَلْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِي تُهُ عَلَى عِلْمٍ عَدِيٍّ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 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين.